يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق شباته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قورا سبيدا يصلح لكم أمالكم ويصلح لكم جنوبكم ومن يضيع الله ورسوله فقد فائزا فعزا عظيمة ما بعد فينا صغر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرق الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلاله وكل ضلاله في النار أعافني الله وإياكم وإيا منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً بإلهنا محمد سك الله سبحانه وتعالى كتاب فيه رأى جوريها ينقصه ما إن شاء الله تعالى إسكو كان كان إمام بالله ما كتاب كتبة كتب حديثة كميدة خاصة صمها دون الجونية بس كتاب كان بالله دونه إن شاء الله تعالى الشمائل المحمدية والإلهة الشمائل المحمدية والإلهة هذا كتابك من الشمائل ك... إيه كتابك أبا الجمهور الاسمحي كرام ترتيبها مرحلة في اليوم ترتيبت أحاديثا مختصرات بحديث لأخذ السنة اليوم مختير لغه بلاغه 40 ك اجمرا جواهر البخاري كخيقا عقوس خيقا الأحكام الاحكام با, با كتاب لو يقا انه عفوا والله هي اجمرا عمدها كخيقا جواهر رياض لكن بركو عنده واحد سخو وهذا لا يصح ولو مقول صح ما اا لكن بركو يروح عند زحقاب بلاقوبي بلوق لا بان خصونيات تاشله ما كتابك الصريح للهوسي على خجيسيا اللؤلؤ والمرجان galo wuxujisiiyaa kitaabka muxtasar rusayih muslim الله بيوي في عام صحي كيف قد لا انسى انه حيناس بسمهان قاق تاس الله خير قاق قاق لهين كراو 40 دوسه دمين او ابا دمين او مختصر سيحسب دمين شدمنا و ق دمين عند عند احكامك انت عمرك سيده سيحانك لا سو غابيه بركو غول سرقايو يريالتي بلوق غورو سونقال هذان لبن ودي اكل أنا أقول حال كتابكم حين أضور ما دام أو أي تعبق حاوية واحد كدوره بدخلنا أيوب به مسورة وحير على السريعان يوم وحمر بعض سعو ما دولا فهم شري يوم وده حاوية ودرس على حكوت حناظن أما حلقاتك كلاية ولا حديث إيوه كلاكنت على حكوت ما دام وحلا سيحي كتابنا باهيك اللي الله قبض دارت في سنة ونصف جدا وحاول يا محقق الله يصي إن المذكر ما من إن شاء الله تعالى كتاب إن شاء الله تعالى والدبر فسحوي نحية طرنا عشرة طرنا رجوية سلي وحاول يا عبد الله سبحانه وتعالى وإذا لذا وحقوق حال مروا حياه مرفوية اللي حيات 8 عشر مرفوه برناه لصد عشر انت, انت عطيه لحيس كتاب كان الشمائل المحمدية وكتاب آدم هيمو كل ورى حديث هذا الله كثير وفن الله فنقا الله أخريستوه كتاب كان ومرجع المسلمين كتابته وقوين لفنة مرة أخرجه تلمذي في الشمائل الباب ورن تلمذي اللفت يسا شمائل كفصة سعرية أي كفصة سعرية صوريها ورن أبدا كتاب كان أحاديث يساو أفر بقل من كل دوله هي. وصدح بقل ساقاشر إذا تضع الحديث كتاب كان يساوة أماني لي وحاير أن قوليها كتاب كان يساوة أماني محوها لابد قولي ساقاشر إليح بل hay la vida mafta hadii waxa uu geeystay 2826 oo cidna ma yuu dhaxsanay dikada maadi galay qaran waa wiil waa wiilisa fadlan ma qaldan كن يا كن بقل صبرية ويهو حدو جيسا أفضل بقلقية اللي لا تبري إيض وحاولي نراس وحاولي للحديث أفضل بقلقية اللي لا تبري إيض وحاولي للحديث كن, كن كون شام بقل إي اللي حرر يشام حديثه هاا بقل إي اللي حرر يشام حديثه انداميسون هسين صح وحدوك هسا الله مستعان كون شديد بقل على كل, كل حرب الله باكره لا باكره لبا كورغي قاميس يا شومخ ولا فيسم ها هو جيسا شيخ لباكو 200 لباك يا تفضلكم يا. تفضى wayhay waxa uu u geysaa koox faragel oo baqol iyo xadiis jaa wayhay allahu subhanahu waxa لَرَكُمْ بَقَلْ تَدَوَاكَنِيَا الشَّنُّقِي كُنْ يَتَوَنْكُمْ؟ أفضل بقل صدره الله المستعان، وحدوده سأصدح بقل هي سياسة ويَتَدَوَا وحدوده سأكون صدح بقل الله يا صديحة تنظم وقل وانقر في الحدود يساء كون يا الحدود يساء اللهم الصعان صديحكم أقول صلاة، صدق كل، تقال بقول أفضل من أفضل. أكاد بقول يقولي جيب ساعة في الدرس. سيردي لا بقول يحل. وين؟ مختصرة حادثة من آخر صناعة وين تاس؟ جيب. سووا لي جيب صندوقي. خو فاتي اسو بات ان لمكه بوخاري ومسلم الخليس والله بوخاري ومسلم اكبر جيو مخفرا ده حديث الاخرساده ما انك حداان قدلويا تاك مين لو تا قعدان قدلو حتى وا ان لكن م دولا ده لو دليشرو ميل ودار لكن منتغ الاخبار بالادامه نيا حديث لو درو مرخيسه وساس نوقريه يا شبايلك سلاسة وهي انتعق الانيش الحسابي وكتابك اربحينك ابا دي براه الجوائر كحنجحة رياضك بروقة لؤلؤة مخ... آه... تجريدك مختصرك شهيح مسلمك الشمائلك آه... اغلى المفردك مين لو طارك انت لديه حسابه انتعق يا كار خمانوز انتعق هس... ايان هذا الحسابي ايدي بخاري من هو... لا ريا طوانكم واحد يوم مسلم ولا ريا تومون أحديث بخاري لا تضاق تضاقكم يا لا ضاقني تضاقات شو قبل توجي البخاري معها على كل حال ان قور ماها فخاني موسل مرخه حد يلا شجر باللهو لبادودو hal samay ku dhamaan kara sido maaha qabaa haas lagu dhameen kara saw dhantaa walaa shajar باللهو saadati dad hawayan waxan ka wadaa الإمام ما في شيء قال لك كتاب كأيام تاريخ ليسوا وحقا كهد لإلهي عندي الضوالي سأرويه عندي إن شاء الله تكتبوني سإن شاء الله أنا أقول سإن شاء الله قالت لي بناديل هيدا الشيخ رحمه الله تعالى هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة بن موسى بن الضحاك السنمي الضرير البوضي الترمي دي بالإله أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة بن, بن... موسى بربحاك السنمي الضرير البوغي الترميدي الحافظ المشهور مصنف الجامع لله شاك رحمه الله تعالى شاك الرحمن الرحيم هو ابو عيسى ابو عيسى كي يديس لله بعد أهل العلم كي يدى ابو عيسى إن لقو كي يديس رحمه الله عليهم وحيرا هي مأساق معها وهي إمام المساء في سننه حصوصاني ما يكره الغجل أن يقتني أم أن يبتنى بأبي عيسى اللي وكي يكره أطعي سأدرت له حصوصاني حديثك إما عيسى لا أمن له عيسى آبا ملك حديثك درت له بعضهم إلا يراه أبو عيسى أم كذلك كذلك عمر بن الخطاب ايها وحو سبيي اي, اي, اي, اي وحماد كان ويل استغى اصغما يو ابو عيسى وحو خيلي فرخا سنه ليس طلبه وحو انما ان عيسى لا ليس له ابو ابو ملك لكن بعض وحفدوا علموا حتى حديث من هو و من رواه مروسه حتى ضم رفع الغلنه waxaa lagu xambaarayaa olbada yiraahdan khaaftan nabi sallallahu alayhi في <تصفيق> baawo ma jahaa fi mizaaḥi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam doono nabi sallallahu alayhi wasallam mizaaḥi takeem taayo isagoo saxaabiga wuxuu diiday ayuu ku wadan jiray taas maaha nabi sallallahu alayhi wasallam هذا وهم أو حقيقة عبد الله الصمّة هذا الذي عيسى الله أكبر الذي متصوم الذي عيسى الغرّة على كل حال النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ورحمه الله وبركاته يستمد صلى الله عليه وسلم وحوليا من بعده وحوليا حالا فورة جمال <سؤال> غاصو يويري احملك على بولد الله وخا كو خا بارغو يويري ما بولد لا الله عليه على كل حلوى الثلاث خيالي سمرك أبو عيسى يالي لابن عيسى محمد بن عيسى بن الصورة بن موسى بن البحاك السنمي الضرير البوغي التلمي دبالي لابن رحمه الله تعالى شاخة امت اويا من عيسى خيالي سحلق البشر رحمه الله تعالى وعاهد لرب أبو رأبقي يدل على بعض العلماء سلموا قد بماذا صفحة الأحود أشرى وحوي رأى ما مبارك سووا في, في جامعه لكن بعض العلم وحيره لا ضبط لصغارك لا ضبط لصغارك تغرير ما رأف قشيدنا غيره أقول لا ضبط قويد لا ضبط قويد شئ لا ضبط قويد صغارك ولا ضبط قويد صغارك شيخ تعالى يعني كان إن, إن شاء الله تعالى سيوخ ديسة سيوخ ديسة وحكمي ذا بن سعيد وهذا كتاب فيما كنت بالله بدونه الإمام أبو الرجاء قطيب بن سعيد وأنا شيخ الأئمة ستة ستة أمها الزوطن شيخ قوية قطيب بن سعيد. يوه أبا مسعب وإبراهيم بن عبد الله الحروي وإسماعيل بن موسى السدي والسويد بن النصر وعلي بن حزر ومحمد عبد الملك عبد الشهواري وعبد الله معاوية الجمحي أيه المرك الاميتى و كذلك إمام بخارى بعد كميدة و كذلك إمام مسلم بعد كميدة ها بخارى أفضل صاحب إمام مسلم ولا يكملونه والخال حديث كله كورانيه إمام مسلم وشيخ لا يكمل خال حديث كله كورانيه الإمام العراقي صنعت المدق مرق الشرح عليه رحمه الله و أقرام بها أنا أرطينا ياهايان قد نحديه كنبوه فايدهي سأسولي ياهاي وهي مصن بيها شيخ غسى بخاريس هو شيخ غسى ما فيتلمي ذا بخاريس هو شيخ غسى ولذلك أدواتك إلا حدثنا محمد هو محمد الاصبعيل البخاري المجهد لا يسر سيوغي سبقا ساكمنا قطية المصعيدي على, على مصعب يوراهيم عبد الله الهروي إسماعيل الموسى السدي إيه سوي من الله صلي عليه من محمد من عبد الله من الشوارع يعبد الله من عوية الجمعة يا رجل يكى أبو غريب إيه إمام التلم إمام الذهب فيه سرد الحفاظ عليه وفي أي إمام التلم مسلم الفقير رمي الحديث ليه تجري لي الصلاة أرضي لي أبو دل... أبو دل دل أبو أبو آه عبد الحميد عبد الله أحمد أبو حامد أحمد بن عبد الله بن الداود المروزي التاجر يا الحسين بن كليب الشاشي يا محمد بن محمود أبو العباس محمودي المروزي يا أحمد بن يوسف النسفي يا أبو الحارث أسد بن محمد وعي داود بن نصر ابن سهيل البرزوي يا عبد يا عبد بن محمد محمود المسفيو ويلسي محمد بن, مح... بن, بن, بن محمد بن محمود المغير محمد بن المكي محمد بن المكي المنور جعفر محمد من الصفيان المنبر و محمد بن الحروي شيخ رحمه الله تعالى عنروي آم أمانه الرمام الحاصل من أحد العثمان كتاب في ستهذيب وتهذيب لرواتب وجلب وكسر جبي تهذيب الكمال للحاصل المزدي في طعس أي كسر جبي وتهذيب وتهذيب وعليه رحمه الله وصلقه يا الرمام إذ رسم وغير كان ترمذي أحد الأئمة الذين يقتدار بهم في علم الحديث. هو كميديا الإمام الترمذي أي ماذا لابده إذا علم الحديث كميرك للجوه صنف الجامع لون قرصات الدنيا واصولا كيه والتواريخ والعرري تسميه فرغجل عالم مسقل سبنين عالمه وحصوله أبين لولا بحسن حقيقة وحوية وستعيارة وكسبوية إيه لولا برغا يقفتها يشيكبه وإذا نجلي سوضاها من عالم الشيخ حوى يقرأك أي قريب الإبام الإدريس ابن حجر ما تهديم تهديم كسوان غليا كان يمر به المثل في الحفظ بركه لا تصالي لي حفاظه إذا قد تصالي لي بني حاكم أبو عبد الله أن ليس أبوري رحمه الله تعالى وتعالى صمعت عمر بن بعرك يقول مات البخاري فنم يخلف بخراسان مثل عبي في العلم والحفظ والورعي الزودي بكى حتى على وبكى ضريرا السرير ابي و خويي خبر درعك با كم باقلبيري الحاكم ابو عبد الله يسا بورده اورليا و كان باقلبيري شيخاس اسдаго اورنيا بوخاري باطمي وبكى خراسان لغيمه تجين او فير ساده خراسان لغيمه تجين عمان الصودي خن من كحسني بلان او امام الترمذي او تلهه لبا ارق لا جماعة راج حجة حسبك أي حجة علمك أي حجة حلال ميراتك أي زوجك سو أو يجيبه إن إن إنت بيعه فورس من الله كلامك أرباب الإدريس رحمه الله تعالى وتعالى الله حمد قرآن لي كذا تيما دققنا يا صنعة وقبل سبعة وتسعة شاء الله شيخ رحمه الله سبحانه وتعالى الله حمد لله sabka akhri sabay tarjiladiisa waxuu qaysto walaal laakiin waxa ka fiicay badan in ka taqo afri sabay shaqa gurmad uu isku diru waayo eebka eebada ma galuusan aadu billahi mashkur waxa uu suudayadigu oo hayaaday booqan taaysan in aad xaqtan oo shaqa gurmad uu isku hoos buu eelyaa qofas fudud eelyaa walaal soo toqto على كل حال سيدين وحوري الإمام الإدريسي وحوري على بكر ابن أحمد بن محمد بن حارس المروزي مع كمقلي الفقيهة إسابة وحاكمقلي أحمد بن عبد الله بن داود إسابة وحاكمقلي إمام تلمير يقول له وحنس وضع المكة مركزه حان صواب قريبه ويلي لمجز الحديثه وأويه مع صواب قريبه الشيخ مع ركا صواب قريبه إسل الشيخ يبع وضع sheekha sax qortay markaas ay waydiin wayiri ha markaasa waydiin oo muru waayay saxari qalsaayda waajadal marka sa ku ayaan xagiisi u carraabo ku caray buu yiri halka waxana u maleeyay buu oo dhigey kaarad mabca ku guuleystay inaa weeydiyo waxa ku dhubanaya culumada oo wax laga yaabayo waxa weeyaan aadaanta ay lama yargo waxa laga yaaba وحددت وقت واحد رسلنا وحوليا طرق وتعلم ااداتي لنا باء شافا تخيل لو صلى تعالى وكو غوريتي و فيراوي ديو يا و نديرو نعملو عباده صلاه حاولوا صانوا ايو ايو خورو خطا سؤال وديفر وكاد... لا لا ابو خالد الشيخ علي بن محمد وك طلب طلب مو وكا وكا بجلي و تانوا فلاح لو كان خاشي لكن وضر كلنا خُذ بذلنا وصارحنا الله <تكلمة> تعالى شيخ التعليم الجديد، سقف الرسول على كل حال، وحنقورها بركة. سيد ولا تقول بس وده وحاول ينكو حذلنا عذلنا، وحاول يه ولا وحاول كل الله الله الله قام لود الله سقي يسوى ربي. وحاول يه احترام كده علاقتنا خير oo rusaxirayashu idhiyo guraysay markaasuu i jowaray oo wi'i akhri markuu akhri oo muuhad aleemo yiri qaantay inba aad aan istiin baa waqti yiri wi'i jaa markaasuu u soo yiri bu yiri amma ta stahi ta sari ayaan wax qiyo soo day man ku waxad caday wiil markii qadantay qadibna uu sheekada uu qadib sidii aan wax ka dhigin baa qadantay uu cadu baa qadib uu dadanayaa sadmadow iyo waxo inuu waxa uu wuxuu qorqoday u gaabiyaya qadabtii uu ya hadii danish odiin faadiris markhaasa waxaa wad من sharkii wuxuu yiraahday qaslaba u bisooday aya ayuudii yaa timo qaslaba qaslaba ila wuxuu soo innoobay iska ka kaadana hawliba u sheegi markhaasa waxa wuxuu yiraah waxa ku idbi geemi waa kuudu lagreysay xireenaba yiri markaasa wuxuu yiri maxadda koor inta aaniga iyo in baan soo akhriyay markaasa maalku yiri wii markaasa wuxuu akhriyay wii wax kale isheeg inta qorto muqriyo dad xidii wax kale isheeg waana ta shameel khitaa wado walo wado wado ee waxa weeyeen geedi fa qadmeya xal maaliyaha ku qadmeeyo kadibna ku yiraahdo waxaan xaaweeyay marada soo bilaabna tusha la haddana khana khana برك إمام ترمي دي حس دي سنة سال صو عياو، رحمة الله عليهم، وحولي إمام ترمي دو حولي وحبيبيري، أو يعني عبالفضلي إمام أو الفضل بين عيني ما صور ليه، حبيبيري إمام أبو حارب، من تفعت بك أكثر مما انتفعت بي، انتفع ليه كقول انتفع على كثر انتفع ليه انتفع عليه، على انتفع علم ما, انت ما, انت انت ما دامو أمتي أريد أن سئدي بحث أحد أيا كفر بنيت هذا مفاجئ استمجلون جابوا على أرض في عروه خلاه يا أرض ياس وحنا كلنا يا على كل حال ده واحد مرق راق ود ود ود هي قانون الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أول كعوره طول بحره هاله إذا عاروا عينه بحاول يسقونه ولا تقوى هكذا بواري وضع العضو أو حلاه بحر بدي يسقونه سواه غيرة ماشي قد إلمني ولا يا أنا سعال ورث الله وعجيب ويا الشيخ رحيم الله تعالى إمام التذبي كتاب كتب يزال إعتذار له وحوله رحيم الله تعالى محمد بن عيسى مصوره الحاق هو الحافظ العرب ابو عيسى الترمذي صاحب الذكر وثقه متبغ عليه والالتفات إلى قول أبي محمد الحزمي فيه في الفرائض في كتاب فرائض الاتصال الحزمي ايوه خيري ومجهول واصل به يبو ابو العرب قلت ليس حتى باغر بيدن قلت ايوه ايوه ابو الحزمي إذا كنت أعتقد ما كنتوتي في الجامعة يجري في الدنيس مالين سيدك المرأة وحاولي يالي و هل أكوان هاي اه لا يعرف الجوهر إلا بحي صاحبها العنودي دا هاي و لم إلا وحاولي ذلك يقالب و ينصمها هذا وحاولي ينقص المدينة للفتاعتين السفاة في المدينة دا هاي سأصوى كلمان عربة على الشيء فرع عن تساوره العنودي دا على كل حارشة حس في يسوساس وها كتبته وشافه الرحمه الله و تعالى ورب النيز وحاجميه كتب جيس الله تعالى ال... كتاب في الجامعة أصل التلفزيون الصادح كن صغاربك والشمي اللي احنا هي كتاب في جامعة وكتاب جامعة أدوي كتاب في أية كميه كتاب على على التلفزيون اللي قال إنه رجل حبل نشرحه رحمه الله تعالى. وحاتم إذا كتب جيسا كتاب الشبائل باب فعلاهيله. وحاتم إذا كتب كلا الطوارةخة يكتب كلا فرّب الله مشيقولي رحمة الله تعالى وإمام شبيهه من عين بتيهنس ولا توجاعة. وعير تراجع جبان الجليب يكتاب كياس إلا حديث الصو الجليف قاعد وطعن قلم. ولذلك يقولون حيلة موجزنة حديث شو قرأ الكتاب كاس أو سوى كتابية إلا قط إلا حديث الخوف حديث ضعيف لو كنت قال لك واحد قاطئ لم واحد حديث كالصوت بلو واحد قاطئ سبعة سويف صاحب رحمه الله تعالى علماء حاجة صحيحة إمام في لبى حاجة صحيحة حديث الحديث يه حاجة وحويان كلا وكبير متساهل بكبير كبير وحويان حديث صحيح معين بك ورواه حصل وصحيحه حديث ضعيف لو سافيا صورا جلا الشيخ رحمه الله تعالى من حاجة روحية تستأل بأسود دلاء رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله تعالى وفنوك ننتي لرب قل إيو لرب قل إيو فضواتني يستقعك إيو بنت رحمه الله تعالى يزدنا رحمه الله تعالى حلي يا سوء ننتي من هجيس وأم حي بقى علماء الحرفية سمى وحي لاهم كون كيه وحاول من هجيس وأشافئني لاهم و بعضه بحيرة وحمدلله يدهن أنت أستوى بعض من سفحي وحوردي ألي رامور الصور تصفحه الأحوردي بقدمله سفحي عبد رضيع وهذا قوم وهو بعض البوليه وقونا إسلامنا بعض الرحمن يقدر شافعي لما مالك لما حلف لما شيخ و إمام من الحديث كمل الشيخ مستهد وين كل دروس على ويا على كل درس الشيخ هذا و marka aan ma socono iyo waxa uu muxaddis wii waxa uu hadalkiisay imaamu shaikh isoo khilaafay run ahaantii Allahu ta'ala ayuun soo saacin khilaafsan sida hadiidkan aan amriga marka subax iyo aan marka quleylka ay salaada ilaa qabojeed diin la dhigo sabab ka soo kaleeyay buu shaikhii wuxuu ku urmooday waxay إن مركز وحاوليان أي تهي قفل مركز وحاوليان صلاة في شدة الحرق أو الكرقات قريب لكن ما هو الشهدين عليها وقفل مسائدي ثلاثية الحالة سوف يحسن وحضرون لأيها سنة أيام أحملية وكتري وخلافية <تسخن> وحلاة مركز وحاوليان وحلاة مركز وحاوليان إنها سوف تتبيني إن شاء الله تعالى ويقول لنا تهي أباك الشيء هو يقال كل إلا صدح محاضره ويسيقه و صدح للعضران من خلصة على وزنه والقالان كده إسلامان تساريخه على رشاك يأدله إليه لكن يا مطهور ورقبان فيه كهيم الدورات برهي نعيس ورطب الله سبحانه وتعالى قهد ورقبان فيه الله عبدالله سيدنا إن شاء الله والله ما أراد التنازين ديسة كده السنة تحفة الحياة ومقدمه السنة إياه وحاول إلى نيام لكتالفيد التنسير للحفاظ وكتالفيد المزيدة السيدان إلى kitaa kale go'an ku saami dilawu doona insha Allah subhanahu wa ta'ala kaafi buu dilow soo qaliya hadii uu hadii uu soo doona insha Allah subhanahu wa ta'ala wadaalif uu hadii uu doona hadii uu weeyaan baarin iyo yiqil waana wadaalif uu hadii uu doona riyaasho ee waxa uu filanayaa riyaasho كان لوقات التي بوضي قلق ضوطة إن شاء الله وتعالى لقد وحاول ضع بعيدة وحاول مضعي فيه سنة إليها ولا أصوأ بل ونقلدنا إن شاء الله وتعالى عشد غنوانا قادم ونقلدنا إن شاء الله أردنا وحيطاك الدم بأي إليه تلمد وحاول السير هايسي شاكم بوحاول إدريبه قدشي بساوقتي جدا نود بأيلي ولا قوة سدلة لكن قوة راجحة إدريبه إدريبه شاء قدشي الله وتعالى